اللاكم تكسو روحا تازر الثمن غاضب سوف تعلم لَلاو تَرْمُن عِمَّن يَفِي لَا تَرَوْنَ النَّجَائِم ثُمَّ لَا تَرَوْنَهَا عَيْنًا لا <تصفيق> تسألون